غير المطوب عليهم ولا الضالين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئي فاتبعوا أمر فرعون فاتبعوا يشيد يقضم قومه يوم القيامه يقضم قومه يوم القيامه فاوردهمنا وبئس المد الموت في هذه اللعنه ويومئذ سيف دول مفقود ذلك من انباء القران قصص عليم منها قايم وحصيد وما ظلمناه يدعون التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتمين وكذلك أخذ ربك إذا أخذ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 ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُمْ نَاسٌ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُمْ نَاسٌ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُمُ يَوْمَ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي نار لهم فيها زفير وشيطان خالدين فيها ما دامت السماوات ما دامت السماوات والأرض, والأرض فعال لما يريد وأمّم الذين سعدوا ففي الجنة خالدين وأمّم الذين سعدوا ففي الجنة خالدين. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها, خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا إلا ما شاء ربك عطا دون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن لم وفوه نصيبهم غير قوس ولقد أخذنا موسى الكتاب فخطف في ولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم غريب وإن كل اللام ما لي وفيا ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقن كما أمرت ومن تاب معك ولا تطرغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكموا og hvad هَكَذَا السَّيِّئَةَ ذَلِكَ إِكْرَامُ الذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَائِقِ الْعِبَادِ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ